أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سقلك يا موسى ولقد من كَمَوْتَنْ أَخَرَا اذْهَبْ حَيْنَا إِلَى أُمٍّ كَمَا يَوْعَا أَلَنْ قُذِفَ فِي السَّوْطِ فَالْقُذِفْ فليلقي اليم بالساحل فليلقي وألقيت عَلَيْكَ محبة مني ويتصنع على عيني تَمْشِي تمشي أختك فتقول هل قوم على ما يكن قولون إلى أمك كي منك عينها ولا تحزن وان كنتم فانا جننا كائن نور من فتننا كفطونا انا بتمسيني في الي مغريا نفسك لتظله طنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فقولا له قول اللينا لعله يتأكّر يَخْشَى يخشى صدق الله